السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع قصة الصراع اليوم نتحدث فيها عن حقبة أخرى وعن مرحلة أخرى من مراحل الصراع بين الحق والباطل فكما تحدثنا قبل ذلك أن هذا الصراع بين الحق والباطل هو سنة جارية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة عندنا حق وعندنا باطل عندنا أنبياء الله تبارك وتعالى بما أنزل الله عليهم يدعون الناس إلى الخير وإلى هذا الحق وإبليس ومن خلفه من الشياطين يدعون الناس إلى هذا الباطل فإلى أي فريق تحب أن تميل وإلى أي فريق تحب أن تنتمي هذا خيارك ونحن في قصة الصراع نسرد كل هذه الأحداث حتى تستبين سبيل المجرمين وحتى تستبين سبيل الصالحين كل هذه السبل تظهر وتكون واضحة وبينة حتى يختار المسلم أي طريق يشاء في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال تحدثنا في الحلقة السابقة عن قوم صالح وكيف أنهم عندما طلبوا البيينة وكانت الناقة يعني استطاع صالح بعد دعاء الله سبحانه وتعالى أن تظهر هذه البينة أمامهم جميعا ولكنهم لم يؤمنوا به ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكنهم قتلوها وتأمروا على قتله عندئذ نجى الله نبيه صالح وأنزل عليهم الصائقة من الذين نجوا من هذه الصائقة؟ <تصفيق> يعني <تصفيق> لم ينجوا من هذه الص... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لم ينجوا من هذه الصائقة المسلمين نعم إذا استثنين شخصية واحد اسمه أبو رغال، في الحديث كان في كتب التفسير لما مروا وسلم بالحجر هذا الرجل لم يكن مسلما لم يكن مسلم يعني نجى الله صالحا والمؤمنون والمؤمنين الذين كانوا معه نعم وهذا الشخص غير المسلم غير ما السر في نجاته يعني هو كان بحرم الله الآمن بمكة المكرمة الله هذه أهمية ليه اختيار هذه البقعة المباركة لتكون يعني قبلة المسلمين ومقر المناسك الحج ورسائل خاتم المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم ابن القيم يقول دليل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى أن ربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى ففعلا نلاحظ أن أبو رغال كما أخبر لمسلم الخبر حديث رواه الإمام أحمد لما رسلم بالحج قال لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت عن الناقة تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءها يوما ويشربون لبنا يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أخمض الله من, من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله فقالوا من هو يا رسول الله قال أبو رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه آه يعني نجاة أبو رغال هذا كانت نجاة مؤقتة أيه. لأنه في حرم الله الآمن أيه. الذي لا يغتال فيه أحد نعم ثم أخبر في رواية أخرى كان لنبقى من زرية سمود أحد سوى صالح ومن تبعه من المسلمين إلا رجل أن يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما خرج الى الحل جاءه حجر من السماء فقتله اخذت اقدامه ثم حديث كذا وقال عبد الرؤف فلان اخبر فلان ابن كذا انه مر بقبر أبي رغال أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال ف قال تدرون من هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ فَدُّفِنَ هَا هُنَا وَدُّفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبِ فَنَازَلَ الْقَوْمِ يعني معه, غصن من ذهب يعني معه غُصْنٍ مِنْ ذَهَبٍ في القبر بتاعه فابتدره القوم بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا غصن الغُصْن ويعني الدين من الحاجات يعني اللي يعتبرونها من المبشرات أو من المعجزات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما ينطق عن الهوى إن هو هذه العلوم من عند الله عز كيف عرف نا. أنه دفن وهنا ودفن معه هذا الوحى إذا, إذا صح هذا الخبر طبعا هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة سبحانه وتعالى, يعني سبحانه وتعالى هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وسلم هذا العلم ما كنت نحن الآن نقول إن أبو رغال هذا كان في حرم الله الآمن وهذا الذي عصمه من أن تنزل عليه النقمة يعني آنة نزلت على بقية القوم هل معنى هذا أن هود وصالح كان يحجان إلى بيت الله العتيق أم أن هذا الأمر لم يكن في وقتهم أو ماذا يعني هو يعني أول شيء أن معل بيت الله العتيق كان معلما من معالم الجزيرة العربية أو معالم العالم الإسلامي أو الأرض كلها لا. معلم بارز اللي هو مع حلم الله الآمن وبيت الله العتيق يعني ف اللي هو اللي حيث بنى أبونا آدم البيت العتيق أول منزل على الأرض واستوحش العبادة لكن الخبر حج هود وصالح إلى بيت الله العتيق أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم وخبر أخبر فاكر لما تكلمنا عن موسى عليه السلام أنه أخبر أن موسى عليه السلام نحن جلسانية من هرشاء قال كأني به بموسى أب ابن عمران وله جوار بالتلبية يبغي البيت العتيق ده كلام ده عن موسى عليه السلام وشهدنا بنسلم علشان نقول ده من عند الله عز وجل شو يقول له ان قد شاهدت اخي موسى في قبره يصلي وانه لما جاءه الموت طلب من ربيعان ان يدنيه رمى حجرا من بيت المقدس ولو شئتم لأريتكم عند الكثيب الأحمر من بيت المقدس يعني إذا كل ده من عند الله عز وجل هو أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث روى الإمام أحمد عن فلان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بماد عصفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا قال يا واد عصفان قال لقد مر به هود وصالح على بكرات يعني خطموها الليف وزرهم العباء, العباء وأرديتهم النمر يلبوا يلبون يحجون البيت العتيق. إذن فقد حج البيت العتيق صالح عليه السلام وهود عليه السلام. نعم نعم. طيب الآن وقد وصلنا إلى نهاية حديثنا عن صالح عليه السلام ولكن يعني لا يفوتنا أن نقف مع الدروس المستفادة التي نتعلمها وترسم في ذاكرة الأمة. من خلال سيرة هؤلاء الصحب الكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانه وأنبياء الله تبارك وتعالى يعني الشيء الأول إن هود وصالح وشعيب هؤلاء من الأنبياء العرب اللي كان بيقول عالم العالم تاريخ ده تاريخ أسطولي خرافي يسبق التاريخ الحقيقي هذا جزء من التاريخ الحقيقي للأمة الإسلامية ها. ودراسته وتدريسه لأبنائنا يعني مهم جدا لتربيه أولادنا على الإسلام لأنه صلى الله تعلم وتتلمز وتربى وفق هذا الدور وتعلم منه وهو يدعو إلى الله عز وجل ويدرك فإذن ما أحوجا نحن أيضا وطبعا نوعه. دكتور يالد كونه لا يدرس في المدارس أو الجامعات المسلمة والعربية هذا لا يرفع عنا التكليف بأن نشتري كتباً و ونبدأ في تدريس هذا التاريخ لأبنائنا وإن يكن حتى في قصة قبل النوم يعني بدل ما يحكوا لولدهم قصص غريبة كده ما أنزل الله بها من سلطان ممكن الأباء والأمهات يحكوا القصص دي لولدهم وهم قاعدين يكلوا وهم عند النوم أقصد إن هذا التاريخ تاريخ الأمة التاريخ الصحيح لابد أن يصل إلى أبنائنا ويتربوا عليه وإن لم يكن في المدارس نعم وبالقدر الله عز وجبنا نقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المدكر يعني نلاحظ ان الاولاد لما يستمع لهذه الخصص و و وتأخذ فقرات منها ويتعلم عشان يتردد يعني لما نحكي له خصص مثلا سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو بيبني البيت العتيق يقول ربنا يعني تقبل منا انك انت السميع العليم ممكن الولد الصغير يحفظها ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريات أمة يمكن يحفظها الطفل وانت بتمسهاله هو بيتطوف بالبيت العتيق وتقول له كان عند ابن اسماعيل عند اسمه اسحاق ولما نيجي النهاردة نكلمه نقول لأولادنا يعني يعني لقد شرف الله أرض الجزيرة العربية بالوحي يتنزل من السماء على هود وصالح وعلى شعيد وعلى إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى محمد عليهم وعلى نبيه أفضل الصلاة والسلام ما. ولما نقول له أبوكم آدم هو الذي بنى البيت العتيق يعني إحنا يعني إذن جزيرة العرب يبقى لها في قلوب الناس حب وشوق هذه حقيقة لو لما ما يروح يحج اعتمر يخرج يبقى في شوق وينتهي ويريد أن يسافر إلى موطنه عنده شوق أن يرجع تاني ويستمر مرة أخرى فهذه نعمة ما بعدها نعمة نعمة يجب أن نشكر الله عليها نعم. لما نتذكر أن يوسف وموسى كان على أرض مصر يدعوان شعب مصر إلى الإسلام وكانت لهم سيرة عطرة يبقى سعداء الوحي جبريل عليه السلام هذا الملك المقرب عند ربنا ذو الحزوة ينزل على على أرض مصر ويعادع شعبه يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى ويخلق ربك يخلق ما يشاء ويختار حينما تذكر أرض الرافدين وورد الهند يعني نجد إذن هذه أرض مباركة زي ما جرب إذن مش في ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذا عشان كده ربنا قال ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرسوها عباد يصلوا لما نتذكر هذا ونتذكر الوحي اللي كان بيتنزل على المسجد الأخصى وعلى الأنبياء الرسل على يعقوب وكان بيتنزل من قبل على هو. على داود وسليمان عليهم السلام وعلى زكريا ويحيا وعلى مريم البتول وعلى عيسى عليه السلام ونزولهم وعلى الصحابة لما كانوا يسعون لتحريبات المقدس ونحس بأنها تأن من وضحة الاحتلال اليهود الصهيوني المدعوم من الع... نقول فين احنا مقصرين يعني, يعني النهاردة بيقولوا يعني رغم إن إحنا نتكلم في الدروس المستفادة إنه القدس عاص عاصمة الثقافة العربية العربية إيه ثقافة العربية حاصلة الثقافة الإسلامية ثق ثقاف ثقاف عين هو العرب كان لهم قيمة إلا بالإسلام عاصمة الثقافة الإسلامية واحنا بقى إيه عاصمة الثقافة أنت بتحتفل بالقدس الاحتفال بالقدس إنك تحررها الاحتلال الاحتفال بالقص انك تحط هم جهدك الى جهد اخوانك على ارض فلسطين الذين يعانون من الحصار والتجويع والمؤامرة لاستئصال شافتهم لا الاحتفال لكن هو لحسوا لعل هذا الاحتفالية لتذكرة الناس يعني ما يحرصون على نسيانه لان ما عندهمش استعداد ان يبذلوا دكتور جمال اخذنا من الدروس المستفاده ان سيدنا صالح وسيدنا هود كان يحجان إلى البيت العتيق وبالتالي من هنا تظهر أهمية دراسة سيارهم نعم. وتعليمها لأبنائنا لأن درس التاريخ ودرس في التربة وكذلك حرم الله الآمن وقدسيته وأهميته ومن ثم أيضا أهمية المسجد الأقصى وأهمية القدس وفلسطين أيضا معهم ماذا أيضا عن الدروس المستفادة الدروس المستفادة, المستفادة إن يعني يعني إن الدعوة إلى الله إشرف الوظائف وظيفة الانبياء الرسل ما. يبقى اذا الدعوة دي واجب في رقبته ورقبت كل انسان يدينه بالاسلام لا يعزل من ذلك كله يبقى في نفس الوقت يدرك المشقة الكبيرة التي كان يبذلها الانبياء والرسل والذين يتعرضون لـ لـ للسب وتشويه سيارهم ومؤامرات لقتلهم ما صرفهم عن دعواتهم فإذن طالما تسلخ طريق أصحاب الدعوات طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود نعم. وهذا يستلزم الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله والاستمرار في أبلغ دعوة الله عز وجل هو ده طريق أصحاب الدعوات سيدكم و... الله خيرا آآ آآ في نقطة مهمة قوي في ردود فعل الأنبياء وردود فعل المدعوين يعني لاحظنا في صيرة يمكن مش النهاردة بس في مع صالح عليه السلام ولا مع هود المرة اللي فاتت ولا بعد كده ما هندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم أن كل الأنبياء عندما يقابلون بهذا الجفاء وهذه الشتائم وهذا التشكيك في قواهم العقلية وفي أشياء كثيرة بيبقى لهم مواقف يعني يجب أن تتعلمها الأمة كيف نتعلم منهم الحلم والأناه ودفع دفع السيئة بالحسنة. نعم هو يعني الكلام هو ذا هذه الحقيقة الواضحة من خلال اللي استعرضنا لآيات الله عز وجل تجد أول حاجة فيهم الإخلاص إن أجري إلا على الله إلا على الذي فطرني يقول أنا ما عاوز مش عاوز منكم حاجة في تجريد يعني ما بيتأخذاش أجر مادي ده هو بيدعو إلى الله لأنه فريضة شرعية وضرورة حياته مش ما الحجة ال لما كان يجهلون عليه. يعني قالوا عن آآ آآ سيدنا صالح قالوا إن هو إلا رجل قالوا إنما أنت من المسحرين وقالوا إن إنقولوا إن اعتراك بعض ألهتنا بسوء نفس الكلام إن هذا إلا بشر مثلكم مش بس كده قالين إن هو. هذا إلا بشر مثلكم هل هل دي سبة إن هو يكون بشر هو بشر إلا أنه يوحى إليه يعني وومن هنا كان الإعجاز يعني ما هو لو ما كانش بشر كان كان يقولوا ده ملكه. هو طالب محمد لو أن لو أنزل معه إنه ينزل معه ملائكة يصدقونه هي القضية مش كده ما لو نزل الملائكة زي ما حصل مع قوم نوح ما بعد كذا في عذاب. يا لا فرد يعني فعلاً هو قال إيه قالوا إيه كذبت ثامود قالوا ااا كذبت ثامود من فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه. إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي عليه الذكر بيننا بل هو كذاب أشر ربنا قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ما قال لهم شمتل أنت الكذابين وأنت الناس المجرمين لا فإذا نفض يعني لا يجهلون على المدعوين حتى إذا جاهلوا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام كل للأنبياء والرسل كده بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه إنه كل حرص ودي شيء مهم ويضاف إلى ذلك إنهم كانوا صورة حية للإسلام الذي يدعون إليه قمة في التوحيد في انضباط السلوك الأخلاقيات زي الحلم الأنا لا يجهلون إذا جاهل عليهم الناس وعلى فكرة الناس لن يقتنعوا بالإسلام إلا إذا كان المسلم الداعية صورة حية للإسلام وهكذا دلوقتي. انتشر الإسلام في بداياته دكتور جمال عن طريق التجار والدعاء الذين كانوا يعبرون عن الإسلام بأخلاقهم وسمتهم وليس بالكلام والخطب مش كلام يعني, يعني الواحد بيحس أن هنا السيرة تعطينا نموذجا عمليا بدون تكلف وبدون رسومات وبدون رتوش ولا تال هذه الصورة حقيقية ناس رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وادركوا ان الله كلفهم بابلاغ كلمة السماء الى اهل الارض ودعوة الناس الى الاسلام فانطلقوا يؤدون يمتحنون ويسبون ويتعرضون لمحاولات الاغتيال لكن لا يصرفهم عن مهمتهم وفي النهاية نجد ان من اللي, بيض... اللي بيحسم المعركة مش هما اللي بيحسموها بل يحسم المعركه من فوق سبع سموات هو الله رب العالمين فله هو الذي يسير الامور جميعا أيها. ما زال الحديث عن الدروس المستفادة من قصة صالح عليه السلام ومن هود عليه السلام لاننا درسناه قبل ذلك مستمره ولكن استأذنك نستأنفها بعد فاصل مشاهدينا الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل هل هناك علاقه بين الذنب وبين الابتلاء كان أحد الصالحين يقول إني أجد أثر المعصية في خلقي زوجتي ودابتي فهل هذا الأمر يظهر من خلال تاريخ وسير الأنبياء؟ عايزين نعرف ده من حدائك الدكتور جمال وده من الدروس المستفادة ان كل أمة يعني تعصى الله سبحانه وتعالى كان ينزل عليها عقابا ويهلكها وكذا إيه العلاقة بين الذنب؟ أو بمعنى آخر يعني المعنى اللي هو قاله ابن عباس إن للحسنات كذا إلى آخر حديثه وإنا للسيئات لا في الوجه وكذا إلى آخر كلامه ما العلاقة بين الحسنة والطاعة ويعني ما أثارها وما أثار المعصية يعني هو لله وذالك من خلال سير الأنبياء والصحابة يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وتلك القرى أهل لما ظلوا وجعلنا لمهلكي نعم يعني الظل بسبب هلاك نعم وربنا في الحديث القدسي يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا لا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله يأمر بالعدل والإحسان وأي ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون وسيدنا لقمان هو لقمان الحكيم ده كان من أهل النوبة على فكرة يعني سليمان الحكيم لما قال له يا بني اقمر معروفا ان هننكر واصبر على ما اصابك يا ابني لا تشرك بالله ان الشركة لظلم عظيم فرب الله سبحانه وتعالى جعل سبب هلاك الامم الظلم المعنى الكبير اللي هو اظلم الظلم هو الشركة بالله ثم يأتي بعد إن ذلك ان الشركة لظلم عظيم, عظيم. فاذا بالله دي اخطر ثم يأتي بعد ذلك رفض الاستسلام لله رب العالمين يعني رفض دعوته ومش بس كده و والصد عن سبيل الله والتشكيك في الإسلام كون النظام حياة صالح لكل زمان ومكان والتشكيك في رسول الإسلام والداعية إلى الله عز وجل ومش بس كده ووضع الأرصاد للنيل من صاحب الدعوة كل ما يظهر يعني الدليل على صدقه زي ما حصل مع صالح وأرادوا أنه يخفتوا تصورا منهم أنه لما يقتلوا الناقة لأنه حسوا أن الناس مقبلين على الإسلام لا. في إقبال على الإسلام فلما حسوا أن الناس أقبالوا على الإسلام بدأوا يترصدوا للآيات فترصدوا لهذه الآية وقتلوا الناقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكن تأمر على صاحب الدعم إذن فقد قاموا بكل أشكال الظلم يعني هم ظلموا ببشركهم وظلموا ظلموا أنفسهم وظلموا بأنهم تعدوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يوظفوا النعم التي أعطاهم الله إياها في طاعته واذكروا إذن جعلكم خلفاء من بعد قوم معاد وز... يعني سبحان الله يبا إذن نعم كان مفروض يشكروا المنعم قالوا الحمد لله يا ربنا ولك الحمد كما ينبغج يا ربك عزيز المستان لكن العجيبة إنه بلل موظفوها في في في في نصرة الدين ونصرة صاحب الرسالة إذا بهم يوظفوا هذه النعم في حرب الله ورسوله نعم. عشان كده ربنا, ربنا قال الحمد ربنا سبحانه وتعالى كان لديهم يعني قوة مادية وحضارية كبيرة جدا في المعمار وخير كثير كثير زروع والثمار ووو من الجبال بيوت فارهين و وتتخذون من سهولها قصور والجنات الجنات وعيون وفاء العجيب انه بيستخدم النعمة في الصد عن سبيل الله وفي حرب الله ورسوله وذكر ربنا يقول الذين كفروا يصد الذين كفروا يصد ربنا سبحانه وتعالى ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره نعم تقريباً ففي فعلاً فعلاً كم من الان من الاموال ترصد والجهود ترصد لحرب الله ورسوله بلا حياء وتبصي يعني إيه ال نفس المشهد وكان في المدينة تسعرات يفسدون في الأرض ولا سحعون وتقسموا بالله لنبيتنا وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون مها حد يعني إذا التآمر من وراء الظهور ليس في خلف الحق أبواب مغلقة بيتصور إن ربنا مش شايفه ولا سمعه يعني هذه هي الصورة التي نلحوها في عصرنا كم من المؤامرات وفي عصرنا دكتور جمال في صورة واضحة جدا لمسألة عدم استغلال التمكين الاستغلال الامثل فكرة استغلال الاموال والسلطان والقوة في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى يعني نحب ان نلقي او ان نسقط هذا الكلام على الواقع يعني هل دلوقتي هذه الصورة موجودة ولا لا هي يعني طب ليه ربنا مد في اعمار هؤلاء الظالمة قوم هود الذين كفروا وقوم صالح الذين كفروا وقوم نوح الذين كفروا من باب الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين وتلك القرى أهل لما ظلموا واجعلنا لمهلك الموعدة وقبل ذلك إقامة الحج عليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله يبقى إذن هنا بيحصل إيه ربنا أرسل الرسول علشان تقام عليهم الحجة وفي نفس الوقت وربنا سبحانه وتعالى بيستدرجهم قال سبحانه وتعالى إن الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصلاة وزي ما جربوا له عن فرعون وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل من باب الاستدراج إذن أنا عاوز أقول هذا هو قطاع من بين البشر هو لم تتغير هذه الصورة يعني ما حدث مع هود عليه السلام وما حدث مع صالح عليه السلام من يعني كل ما يظهر دليل على أن الإسلام هو الحل لمشاكل البجارية تخرج الأصوات مه. تشكك في كونه منهجا صالحا لكل زمان ومكان كل ما ينخرج الناس يقول له مثلا سبب مشكلتنا كسرة الذنوب واستحلال ما حرم الله ناس وسط الدنيا على طول تخفط الأصفات حتى لم يحصل زلزال ويحصل يقولوا و من هذا عقاب من الله فكلنا أخذنا بذنبه لا الإش داخل هذه هذه حاجات من هي التي فلما يجي يحصل نهاردة التآمر على الإسلام بصورة دارية إذا دققت النظر وتفحصت ما يجري على الساحة الدولية تجد أن القوى العالمية اللي مفروض اللي هي من الناحية المادية وال عال تسيطر وتوجه يعني حقدها شديد على الإسلام وأهله ومؤامراتها مستمرة ضد الإسلام وأهله حتى كبشر فضلا no. عن الأوطان المسلمين وثرواتها no. وفرض التخلف عليه نعود إلى جمال للدروس المستفادة من قصة صالح عليه السلام هل كون أعداء الإسلام وأعداء صالح وأعداء الله سبحانه وتعالى كانوا يشككون في كل ما يأتي به صالح من أدلة هل هذا يفت في عضده أنا عايز أوصل لحاجة تانية وهي إن أهمية ثقة الداعية وأهمية ثقة النبي في أن النصر لله سبحانه وتعالى وأنه إذا كان ضعيفا أو معه فئة قليلة فهو يثق في أن النصر والغلبة لدين الله سبحانه وتعالى وأن هؤلاء في الأخير هم ضعاف وأن كيد الشيطان كان ضعيف ما أهمية هذا الفهم بالنسبة للأنبياء ومن بعدهم للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى تنتصر الدعوة وينزل الله سبحانه وتعالى عقابه على الذين يخالفونه يعني ولا شك في هو طبعا الموقف هذا كل رسول لا يملك أمام هذا الذي يجري إلا الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله والاستمرار في حمل دعوة الله عز وجل إلا بني الإنسان يعني ما يملك الإنسان وهذا هو كان عليه نقدر نقول لما نتتبع الآيات القرآنية كلها نجد أنه الأنبياء والرسل كان يدركون ان دي معركة مفروض عليهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم نعم بس هنا القتال هو بيدعو إلى الله وكفرض عليه لما يتامروا على قتل صالح ماذا فعل صالح قال قبل ما اقتلهم يقتلوه قبل ما يقتلوني أقتلهم أو ارسل جعلها يعني حد يعني حاول أن يخليها عركة بينه وبين لم يأخذ هذه المسائل مسائل شخصيه لنفسه حتى انما كانوا يشتمونه أو يتهمونه بالكذب أو كذا كان يرد بالتي هي أحسن لأن المسألة مش مسألة شخصية. لا نعم هي هذا هو منهج أصحاب الدعوات. وده معنى التجرد. ومعنى التجرد وإذا مهل ذلك ما عشان كده ربنا ربك يخلق ما يشاء ويختار. لما نقرأ في التفسير ده ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية في زاد المعاد بيقول إن الله سبحانه وتعالى اختار من البشر يعني ثلاثة 124 ألف نبي 124 الف, ألف نبي من البشر لا. واختار من البقى 124 ألف نبي 313 رسولا ومن 313 أو بطعة عشر رسولا اختار منهم خمسة من أولي العزم منهم محمد صلى الله عليه وعليه. وسلم واخترى محمد ليكون خاتم الأنبياء المسلمين فهو يعني ربك يخلق ما يشاء ويخلق. إذن هؤلاء الناس من المصطفين الأخيار الرسل الثلاث من تاريخ في تاريخ البشرية كلها ثلاثمائة مئة وبضعة عشر رسولا ده شيء الحقيقة يسلج الصدر لمن أضف إلى ذلك إذن لم ينهط هؤلاء بفرية الأمر المعروفة عنها المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة والصبر وطلب الأجر من الله ماذا تكون النتيجة مجتمع فأع يعني الفساد عما فيه وطم والمنكر بقي واضح ظاهر للعيان والمفسدون لا يأبهون لأحد ولا يخافون من الله والناس وقفوا موقف السلبية ماذا تكون النتيجة قال لهلكوا وهلكوا جميعا كما قالنا مسلم لكن لو أخذوا على أيديهم لناجوا وناجوا جميعا يبقى إذن الأنبياء والرسل لم يكن بوسعهم أن يقفوا موقف المكتوف لا يتكلموا ولا يتحركوا في مواجهة هذا الكفر وهذه الحرب المعلنة على الله ورسوله فكان لابد أن ينترقوا يدعو إلى الله ويأمروا بالمعروف أنها عوان المعروفة وهذا ما فعله أنبياء الله جميعا فقاموا برسالتهم حق قيام نسأل الله أن نقتدي بهم ولكن كان من دايما من, من أسباب صد هؤلاء عن دينهم وأنهم لا يستجيبوا لأنبيائهم وده شفناه في صالح عليه السلام في قومه يعني أنهم يتعجبون كيف نعبد إلهك ونظر ما كان يعبد آباؤنا فكرة الدكتور جمال العادات والتقاليد وتقدسها وإنها تبقى فوق يعني شرع الله سبحانه وتعالى وما يدعو إليه أنبياء الله دين أستاذن حيث نعرج عليها من خلال أيضا سير صالح وهود عليه السلام مما لا شك فيه يعني هذا النموذج يعني واضح في بقية سير الأنبياء والمسلمين عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال يعني سيدنا يوسف عليه السلام النموذج الذي أعطيناه نعم no. لما قدر له أن يدخل السجن وطلب منه فتيان تفسير كل أحد شاهد رؤية يوسف أفتنى يعني دخل معه سيدنا فتحان قال أحدهم إني أراني أعصره خمرة وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين وجد الفرصة السانحة أن يعطيهم درس قال لا يأتيكم طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويل قبل أن يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي ليه ربون علمك إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ها؟ واتبعت ملة آباي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرف بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا شكوروا يا صاحب السجن أرباب المتفرقون خير يعني نفهم من كلام سيدنا يوسف هنا إن يعني لا تعرف الحق بالرجال ولكن أعرف الحق تعرف أهله تعرف أهله آه مش المسألة مسألة إن دا أبويا ولا ده دي قومي ولا دي بلدي ولا ده كذا مش المسألة مسألة أشخاص ولكن أين الحق أنا عرف الحق اللي مع الحق ده يبقى أنا تبعه وأنا تبع الحق يعني ولذلك لما جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه قال يا علي في من فتنة كل الناس دول على باطل وإن أردك على الحق فقال ويلك أ الحق بالرجال تعرف الحق تعرف من معه ومن عليه نعم no. وبل أن رسول الله عليه السلام علمنا أن ربنا أن ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم ابعث لي بعث النار فقال فقال من كل ألف تسعمائة تسعة وتسعين يعني تسعمائة تسعة وتسعين من ألف يدخلون أه أه النار واحد من الألف يدخل الجنة ده ده معنى هذا إيه معنى هذا النموذج البشري المهتدي رغم دعوة الأنبياء والرسل رغم الكرم الرباني الذي تعاهد البشرية عبر تاريخها الطويل بالأنبياء يعرفونها بربها الحق وبدينها الحق يعرفوها بأن فيه جنة ونار وحساب وعقاب <تكلم> فنقول يا ربي لك الحمدك من بغاية عزم الصالح وندرك أننا الآن في القصة الصراع التي نعيشها نحن مقصرون شوف الأنبياء والرسل بذلوا وعرضوا حياتهم للخطر وعلى رأس هؤلاء محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم وعرضوا حياتهم للخطر محمد صلى الله عليه وسلم كم تعرضت وكم أصيبت وكم من الصحابة قداموا شهداء في خصة الصراع عشان إقامة الدين ونصرة الدين وإقامة وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود فدول هؤلاء أولئك الذين هدى الله فبه فبهداهم اقتده يعني هؤلاء الذين يجب أن نحن ننخلع من سلبياتنا ونقول أين نحن من هذه النمازج نعم دكتور جمال أيضا من سيرة صالح عليه السلام وجدنا أن معظم الذين خالفوا كانوا من الأغنياء والملوك وأصحاب الجاه هل هناك علاقة بين الملك والمال والغنى والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى يعني هو واضح طبعا إن قال الملأ الذين يعني كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين صدعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسلهم الرب قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قالوا قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون يعني هؤلاء هم الملأ كفروا بالله عز وجل وفي موضع آخر لما قال لهم صالح وإلى سمود خام صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويقوم هذه الناقة هذه ناقة الله لكم آية إلى آخر وبعدين ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتع في ذلكم إلى آخر مردة يعني إذا كل هذا على لسان يعني موقف هذا موقف في الملأ من القوم إن طع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وفي وهذا هو الموقف الذي نلمحه في تاريخ الأنبياء كله لا يتغير ولا يتخير. وهو الموقف الآن هو موقف الملأ في كل زمان ومكان. نعم. وكما قلنا قبل ذلك دكتور جمال أن يعني هذه ليست دعوة إلى الفقر ولكن ديننا يدعو إلى أن يسعى الإنسان ويزيد من دخله ولكن كل ما في الأمر أن يكون هذا المال في يده وليس في قلبه هذا أهم ما يميز الغني المسلم يعني نعمل المال الصالح للعبد الصالح. يعني ها. هون يعني في شيء يعني وإحنا بن نعرض الآن ال... يعني بقية الدروس بتاعت صالح عليه السلام أن الله عز وجل هو الذي يدير المعركة من فوق سبع سماوات بين أهل الحق وبين أهل الباطل. جميل. الله. مما يطمئن المؤمنين. يعني. هو الذي يدير المعركة. لم يترك صالح للناس عشان يموتوا. ها. ولم يترك هود للناس عشان يموتوا. ولم يترك محمد صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوه. ولكن لو قلنا دكتور جمال الله تبارك وتعالى مع نبيه يؤيده ولا يتركه لهؤلاء يقتلوا ولكن لماذا كانوا يعذبوه ويضطهدوه والتعذيب الرصاص هم شافوا وبعض انبياء الله قتل وخذ لانه ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجاتهم ويتخذ منكم شهداء عشان كده ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلونا إن كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فلقد مس القوم قرحا مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا إذن فهو ليس تخليا عن هؤلاء الأمبناء ولكن رفعة لهم و... واتخذهم و... شهداء و... وامتحانا هو حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتمنا الذين من خذلهم فلعلمنا الله الذين صدق ولعلمنا الكذبين ينبى ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وابتلاهم بهذه الابتلاءات فليعلمان الله الذين صدقوا وليعلمان الكذبين يعني المعركة مستمرة وبين الحق والباطل الله هو الذي يديرها وأثناءها يسقط من أصحاب الحق شهداء وجرحا ويؤسر يؤسر, يؤسر, يؤسر ويتعرضوا لتضييق في الأرزاق وتعرضون الحرب هو ده طريق أصحاب الدعوات ليميز الله الخبيثة من الطيب ليهلك من هلك عن بينه ويحي من حي عن بينه ليحق الحق بكلماتي ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويكره المجرمون حيث أن... هنا أصحاب الدعوات ماذا يفعلون لابد من الصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا سأتكلم عن الصبر وهو الذي يجابه به أصحاب الدعوات هذه الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى ولكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إلى أهمية الصبر في حياة الأنبياء وفي حياة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد والصبر في حياة الأنبياء والدعاء كيف كان الصبر محركا ودافعا لأنبياء الله صالح ومن قبله هود عليه السلام يعني الواضح طالما طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود ومليء بالابتلاءات لحكمة ربانية هذا يوجب على أصحاب الدعوة الذين سالقوا طريق أصحاب الدعوات لازم يأخذوا بالأسباب لمواجهة هذه الابتلاءات لا. فمن ضمن الحاجات اللي احنا يعني تعلمناها أهمية التربية التربية للفرد المسلم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أخرتها إيه؟ استشهاد ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله موات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا زلقيت فئة فثبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون ومش بس كده وعلى الله يتوكلو إن كنتم مؤمنين يعني الأخذب أولا قم الليل إلا قليلا نصفه قص منه قليل أو زيد عليه وردت القرآن ترتيلة إن سنلقي عليك قولا ثقيلة في مهمة صعبة تحتاج الوقياء من الله لها من تربية قبلها نعم وكمان نلقي عليك وكمان و... وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا وبعدها وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا هذا كلام طيب إن جميل. لدينا كان وجحيما وطعاما ضعوصات وعذابا أليمة يعني يقول لك خلي بالك لقد وعدهم عد. وكلهم أتيه يوم القيامة فردا هذا كلام طيب م. فكرة التربية وكيف أن الله يربي أنبياءه أب... أ... لأنه سوف ينزل عليهم قولا ثقيلة ولكن التربية في في, في عصرنا هذا وبالنسبة لنا نحن هل المقصود ب... بها أن يربي الفرد من نفسه على بعض الطاعات والعبادات والصبر وكذا أو يربي أبناءه أم, أم كلاهمين لا هو مطالب أن يعمل أولا له دائرة مع نفسه في الأول مع ربه التربية أن يتعهد نفسه بالتربيه والتعليم ويتعهد زوجه وأولاده بالتربيه والتعليم كله كبراعين وكل مسؤول عن رعيته ثم ينطلق إلى الدائرة الأوسع المدرسة الجامعة إذا كان في أجهزة العلام في الشارع أهل محلتي وهذا هو طريق دايما أصحاب الرسالات يعني واحد زي إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين لم اكتفي بأنه أسلم ووصى بها إبراهيم بنيه لا. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمتن إلا وأنتم مسلمون يعني هو أسلم ووصى أولاده بالإسلام وانطلق يدعو هل انطر إلى الذي حاج إبراهيم في ربيه نتاه الله الملك اسقل إبراهيم ربيه الذي يحيي ويمين وانطلق يدعو أباه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمة يا يا أبتي إني قد يعني هل كان هذا من قبيل التربية أم من قبيل الدعوة بقرء الدعوة، ولكن أنه نعوذ بقول هنا صاحب الدعوة رب نفسه واسترعاهذا هو ربنا بالتربيه والتعليم أيضا لتصنع على العين زي موسى عليه السلام، ولكن أنه انطلق بعد التربيه ليتعام يدعو من؟ أباه وأمه وإخوانه، وانطلق بعد ذلك إلى أهل محلته ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل ها قال هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا أبائنا كذلك يفعلون قل لا المسألة أنا غيركم أنا ربنا أنا عليه بنعمة الإسلام فرأيتهم ما كنتم تعبدون أنتم أبائكم يقدمون عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويصقين وإذا مرض فهو يشفين والذي يمتنني ثم حين والذي أطماع يغفر لي خطيئتي يوم الدين يبتعمل مع من رب هاجر وسر على الإسلام ورب إسحاق وإسماعيل وإسماعيل هو الأكبر عليه السلام no. ويعقوب على الإسلام ويعقوب عليه السلام رب أولاده على الإسلام أن كنتم شهداء إحضار يعقوب الموت الخالد لبنيه ما تعبدون بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ااا هو إبر آبائك إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون يبقى إذن رب زوجه وأولاده وحفيده وكمان انطلق لدير أكبر يتعهدهم بالإسلام فإذن وتعرض للامتحان يعني مش كان أمر سهل امتحن حينما حطم الأصنام وتدعوا إلى القاء في النار وألقوا به في النار يعني أدرك أن طريق أصحاب الدعوات ليس مفوسا بالورود انطلق يدعو امتحن صبر وواصل و و ونجاه الله عز وجل ونجيناه ولوطن الأرض التي باركنا فيها للعالم نعم إذن فالأنبياء والرسل ونحن من بعدهم يجب أن نهتم بمسألة التربية أن يربي أحدنا نفسه ويربي أهله ويربي أبناءه ثم ينطلق من بعد هذه التربية إلى الدعوة وإلى نشر دين الله سبحانه وتعالى يعني أعزوه أقول يعني هي كل يسير في خط متوازن لا ينتظر حتى يربي نفسه. يعني يربي نفسه ويدعو غيره ويربي غيره يعني ربنا بارك في الأعمار هي فرصة لا تتاح وخاصة لربنا أعطاهم العلم وزادهم بسطة في الجسم لا, لا. لا. حرة بهم ولا. في بصلة في الجسم دكتور جمال. <تصفيق> يعني بعد الأكل اللي بنكله والهرمونات اللي في أكلنا وفكتنا ما بقاش في بصلة في الجسم. نسأل الله أن يكون هناك بصلة في العلم. <تصفيق> العلم. ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لا. والتقون يا ال يا أولي دكتور جمال من الدروس التي نتعلمها من قصة هود عليه السلام ومن بعده صالح عليه السلام أن للتمكين تبعات. يعني اللي أنزل العقاب على قوم هود وقوم صالح أنهما مكن الله لهم ولم يقوموا بتبعات هذا التمكين فما تبعات التمكين ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة أوه. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور ويبدو ذلك واضحا يعني في تذكرة هود اذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وسيدنا صالح ذكر قومه بأنهم ربنا استخلفهم بعد قوم هود عليه السلام لا. يعني لهم احنا من زرية قوم مسلمين ربنا أنعم علينا بالإسلام شكر هذه النعمة ان احنا نوظف هذه النعمة في الدعوة إلى الله في إقامة الدين في نصرة الدين وأمة الإسلام يعني إذن وهذا الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. لما رأناه خالق تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قالوا أعظم نعمة هي نعمة الإسلام لا. فهي نعمة الإسلام فدين عمة بعد تخلص كيف تكون شكره هذا الدكتور الجمال كلنا معنا النعمة دي مش حاسين بيها ما الواحد فينا بيود يبص للي جنبه ولا جاره ولا اللي هو شايفه إنه أكثر منه مالا أكثر منه أفضل منه في السيارة أفضل منه في المنزل في كذا ومش باصص لأن في نعمة كبيرة جدا أنعم الله بها علينا جميعا وهي نعمة الإسلام فكيف نشكر الله على هذه النعمة يعني أول حاجة يعني فرض إنه يعني الاستسلام يعني بناء الإيماني في القلب قلب الإنسان يعني يهتم بقلبه لازم يقال له رسالة في العقائد يبقى يتكلم له رسائل في التفسير رسائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه في العبادات في المعاملات يعني يبقى عنده ثقافة شرعية كاملة وثقافة تاريخية أيضا صلم للثقافة الشرعية كما لا شاهدنا لا. يعني تاريخ الأمام السابقة ده ده مش مجرد تضيع يعني مجرد كده ل... ل... ده يريد ربنا أن يعلم الناس لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ولوم الآخر فإذا الل نفرض يستسلم لله عز وجل في الصغيرة والكبيرة ثم ينطلق يدعو وينتقي ويربي ويكون ويعمل لإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك يعني إيه؟ يعني الشكر يكون من جنس النعمة النعمة هي نعمة الإسلام فلا بد أن نعمل على شكرها بأن نتبع تعاليم هذا الإسلام وأن ننشر هذا الإسلام خد في السلم كافه مش بس صلاة وصيام وزكاه وحج لكن نصرة أمة محمد على سبيل في علامنا المعاصر يعني إقامة الدين كما كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم تطبيق الشرائع الله إقامة الله. الحدود البعد عن الحرام والحرص على الحلال عدم أكل الربا وعدم شرب الخمر عدم الـ يعني الـ الولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين no. نصرة تحرير بيت المقدس فلسطين اللي هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى نصرة إخواننا في الإسلام فجزء لا ندخل لما نقول قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى ونحن مسلمون مش كذا إحنا مسلمين no. ناس مسلمين طيب ربنا افترض علينا قال المؤمنون والمؤمنات بعضه بعضهم أو الليق بعض وربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو كُرُجُهُ لكم وقال كتب عليكم الصيام وقال واتموا الحج والعمرة لله كتب علينا الصيام وكتب عليكم القصاص في القتل وكتب عليكم القتال وهو كره لكم ودي نموذج من أسيرة جلوت وطلوت وجلوت كل ده علشان يعلمنا أن مقتضيات التربية الجيدة هو الاستسلام لله رب العالمين في الصغيرة والكبيرة علم يترتب عليه فقه وينطلق عليها عمل وقل اعمله فإن لكن عشان كده عليه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمها إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجريح الجنة يوم القيام يعني كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس جهدوا هنا في بيته لا ده بيقول كانوا يقول الصحابة كانوا إذا حمى الوطيس اتقينا برسول الله, صلى الله عليه وسلم فكان أقربنا إلى العدو صلى الله عليه وسلم يأمرهم وهو أول بل يقال إن في يوم سمع الصحابة صوتا فهرعوا إلى أسلحتهم فلما خرجوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم كان أسبقهم إلى الصوت كان راجع راجع وراجع وقل لم تراعوا إذا أقول هو ده فق فق علم وفقه وعمل لا. وحذر النبي رب العالمين كبر مختن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أو ملة تع... يعني زمفون هنا لازم إن, مفروض... إن والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا ال... ال الاستفادة من منهج الأنبياء الرسل هزعوا زوقفة وعاوز البرامج يعني تفصيلية لأن الآن لو كان معنا السادة المشاهدين كانوا يقولون طب العمل إيه؟ العمل المدرسة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يفعل؟ كانوا يدعو والإنسان الذي يقر في قلبه الإسلام يروح في أسرة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم أو ما في دار سعيد بن زيد زي أسرة سعيد بن زيد وزوجة فاطبة بنت الخطاب وكان معهم شخصية سهل اسمه أبو نعيم وكان معهم خباب بن الأرد كان هو النجيب بتاعهم كان يعني, يعني كانوا كان. بيعملوهم مجموعة يعني يعودوا فيها مع بعض ويبقى في واحد مسؤول عن المجموعة دي يعلمهم وقرئهم كتاب الله عز وجل هو ده كتاب دي المدرسة محمد صلى الله عليه وسلم دي المدرسة اللي أسست أمة مسلمة ظلت تحكم حياتي البشرية بالمنهج الربانية حوالي 13 قرن من الزمان طلعت عهد محمد صلى الله عليه وسلم بعد يعني آخر على آخر عهده على عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد بني أمية وعلى عهد بني العباس هي المدرسة هي هي والطريقة لا هي هي لا بس القضية خذوا ما أتيناكم بقوة قولوا سمعنا وأطعنا يعني مش مجرد إن علم كده لقد استمعنا اليوم إلى درس جيد من فلان أو أو خطبة جيدة وكذا وكذا طب فين وقع هذه الخطبة في قلبك إيه أثر في نفسك إيه اللي, اللي ترتب عليها هل غيرت نمط حياتك إذا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا لن تؤجروا بعليكم نعم. حتى تعملوا والعلم يهتف بالعمل واللي ارتاحه كده كان يقول العالم يظل جاهلا حتى يعمل إذن بالعالم. الله خيرا المعنى واضح دكتور جمال ولكن ظهر أيضا من سيرة صالح ومن قبله وهود عليهم السلام أن الكبر كان من السمات البارزة في قومهما الذين عتوا عن أمر الله سبحانه وتعالى فأولا كيف نأخذ درس الكبر كدرس مستفاد من سيرة صالح وسيرة هود عليهما السلام وكيف نسقطه على واقعنا هذا وكيف نتجنب الكبر يعني واضح من لما ننظر تاريخ الأمة الإسلامية منذ مرحلة بداية الخلق في الملائي الأعلى ورفض إبليس السجود لآدم عليه السلام تنفيذا لأمر الله عز وجل ربنا قال له استكبرت أم كنت من العالين أخرج فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين وتتابعت هذا مظهر الكبر في تاريخ البشرية دينا شايفين قال الذين استكبروا من قبل هود وكلهم إن بما أرسلتم به كفروا كفروا بدعوة الأنبياء والرسل ماذا كانت النتيجة الله مضمرهم أهلكهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكا موعدا يعني إذا هو ده سبب هلاك الأم لكن ربنا سبحانه وتعالى قد يُمِل للظالم وفعلا دي سونا جارية يُمِل للظالم حتى إذا أخذنا له مثله لو إذا نظرنا حولنا شكله شكله من أشكال الظل وأخطر أنواع الظل لربنا تعالى سأصرف عن آيات الذين استكبرون في الأرض بغير الحق يعني استكبرت أم كنت من العاليم ده كلام ربنا سبحانه وتعالى فخرش فإنك رجيم كل الذين يستكبرون على دين الله وعلى شرع ربنا سبحانه وتعالى ويحدون الله ورسوله هؤلاء مطرودون من رحمة الله عز وجل مصروفون عن الخير. نعم. لأن آآ آآ هذا عن الكبر دكتور جمال ولأن وقتنا انتهى يعني لا يسعنا إلا أن ننهي هذا الكلام بحديث عن التوبة والاستغفار أيضا لأن لها يعني أثرها في حياة الأنبياء وبخاصة آآ آآ آدم عليه السلام. فماذا تقول في مسألة التوبة والاستغفار وأهمي ثمة استأذنك في نص ديان؟ يعني نحن احنا فقلت استغفروا ربكم يعني اس يعني الاستغفار والتوبة يقترنان بعضهما البعض التوبة لها ثلاثة شروط أن يقلع الإنسان عن الذنب والتقصير والمعصي ويقنع عن الذنب التقصير بمعنى إنه يريد إلى الله ينتلق يدعو لا. ويعرف الناس بالإسلام لا. وبفرض الله عليهم يبقى إقلاع عن التقصير ويس... ويسلك ويعقد عق... بيعة مع الله يسلك طريق أصحاب الدعوات و... و... و... ويؤدمش مجرد أنه كلمة بيلقيها لا و... وينتقي ويربي ويكون يبقى توبة وإقلاع عن الذنب والندم أن مضى عمره لا يعرف أن الدعوة إلى الله طريضة و... و... ويعزم على أن لا يرجع إلى هذا التقصير مرة أخرى ويس... ويبد يده إلى العاملين في طريق أصحاب الدعوات ويستمر في حمل دعوة الله ويعني يوطن نفسه على التربية والتكوين علشان موجهبة الاخطار التي في طريق اصحاب الدعوات نعم. يكون عنده سخة انه لن يتر ان, إن النصر لا, لا, لا شك قادم لان ربنا قال صلى الله وسلم واعلم ان الفرج مع الكرب وعلم ان النصر مع الصبر واعلم أن مع العسر, يسرى, مع العسر, العسر يسرى, يسرى والله عز وجل بقول كتب الله الأغلبان انا ورسلي إن عليه وسلم والذين أموا في حيات الدنيا ويوم يقوم الأشياء فاذا كانت الدعوة الآن تحيط بها يعني يحيط بها الأعداء من كل جانب فلا يعني ذلك أنها خلاص انتهر الموقف لا هذا هو ليس المشهد الأخير المشهد الخير زي ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتم منى الله أمر هذا الدين حتى أن الراكب لا يسير من صنع إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غالم ولكنكم تستعجلون والله لا يبلغ أن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار أو كما قال صلى الله عليه وسلم يزاكم الله خيرا نشكر الله لكم يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت وهذه الكلمات في ميزان حسناتكم وحسناتنا آه. آه. وحسنات المشاهدين الكرام ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من قصة الصراع لكم مني أصيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته